او صوت صاح اللي لهنانه رضوان للافراح مفتوح حبيبانه ما احلاه مولد رسول الله هل ارض الروان للافراح مفتوح حبيبنا ارض الروان للافراح آه يا شعه الله بشريح اللي علي يا ما الله من وجه النبي ارض وسم ضواها ايه هذا حبيب المصطفى هذا الحبيب المصطفى هذا محمد طه او هاي العيون بمولدش معلو فعل قناحه او هذا حبيب الله هذا ابو الزهر فزل ذي والاه والوالى للعتر هذا ابو الزهر فزل ذيواله والوال للعتر بعيون نرسمنا مولد رسول الله بعيون نرسمنا مولد رسول الله رضوان للأفراح مفتوحة بيبانه صوت البشا يرصاح هلية لها النانه فردوان للافراح مفتوح حبيبانا هل يا له مولد رسول الله هل فردوان للافراح مفتوح حبيبانا ما يهمنا لو الفتن بمحبتك همونا يقولون من حب النبي خليهم يشوفونه الاحسين حب من النبي ما يختلف مضمونه واروحنا للمصطفى نفديها خي سمعونا نفديها شعة علي متعوف حب النبي وعلى والضدنا خلي يشوف فرحتنا بهلاله شيعت علي مدعوف حب النبي وآله والضدنا خليه يشوف فرحتنا بهلاله بنبضاتنا اعزفناه مولد رسول الله بنبضاتنا اعزفناه مولد رسول الله هليله هل هل ما احلى مولد رسول الله ورضوا للعفراح مفتوح حبيب الشاعر للبيت قحطان الحسناوي اي بدر الرساله بطلعتك حلنا نور احكامه او ل والجهل خافوا وبق اصنام اي خافوش وبق اصنام أي عصر الرساله جيتك لسمى رفعها وبكل قالوب تشب الفرح علق الليالي وسامه او عصر الجاه على راح بالمولد ودوره وانتشرت الافراح من انتشر نوره الليل الصنم نها مولد رسول الله رسول الله جبريل ها ارض عل مفتوح حبيبانا مفتوح حبيبانا مفتوح حبيبانا مفتوح, بيبانة مفتوح, بيبانة مفتوح